يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان فقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسل لها فأرسل لها إليها روحا فتمثل لها بشرا سويا قالت إنني أعوذ بالرحمن من كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك ظلاما زكيا قالت أما يكون لي ظلام ولم يمسس لي بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هير ولنجعله آية للنبي ورحمة من الله وكان أمرا مقضيا فحملتك فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء أهل المصاب إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت لسيا لس من منسيا فناداها احتسب الا لا تحزن قد جعل ربك تحتك سريريا وهزئي اليك بجزع نقلت ساقط عليك رقبا جنيا